بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور باثرت علمت نفس ما قدمت و يا